بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت تحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلق الإنسان في كبد أحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين فلقتح من العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكين ذمَّت ربه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشآم عليهم نار مقصدها.